بسم الله الرحمن الرحيم الوصايا, الوصايا قبل المنايا سلسلة من وصايا الأنبياء والمرسلين والصالحين لذويهم وأقوامهم وتبدأ بوصية نوح عليه السلام وهي سلسلة يقدمها لكم إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع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 فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار فهذه الخطبة وما يليها من خطب بعنوان الوصايا قبل المناية وأعني بالوصية آخر ما تكلم به المرسلون والأنبياء والصالحون من أهل العلم يعني هي الوصية عند الموت والوصية معناها العهد فلان أوصل فلان أي عهد إليه وقد علمنا الله عز وجل الوصية وأمرنا بها. وعلمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها وأكثر ما تكون الوصاة من الله على الوجوب إما لاجتناب محرم أو لفعل واجب قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن استقوا الله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 ووطينا الإنسان بوالديه حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وفي رواية الخارج الصحيح ثلاث ليال إلا ووطيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم أي ما يجمل بالمرء المسلم أن يبيت شيء وعنده شيء يريد أن يوصي به فلا يفعل إن المنية يوشك أن تسبق الوفي إذا لم ينتبه الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام استعاد من موت الفجأة وقال موت الفجأة أخذت أكف ماضي إلى سبيله ذاهب إلى العمل جهز الفطار فلا يسر ولا هم يسرون ولا يبيت إلا في قبره وقد قصر فيما كان يريد أن يقول كم من حسرات في بطون المقابر ألوف الموتى كان لهم أمنيات كان يريد أن يقول سلمة الأخيرة قبل أن يموت ومع ذلك خرج ولم يعد فلا يستطيعون سوصية ولا إلى أهلهم يرجعون أخذك أسف يعني يموت المر وعنده أسى وعنده خز كان يريد أن يقول كلمة وفاشكه سكت لجهاد لا يجبغي للعاقل أن يعيش بلا وطية عادة لا ينطي المرء إلا بما كان يعتقده في حياته ويعمل له في حياته فيريد أن يقدم خلاصة ما كان يعتقد لأولاده ولا يجد أعز من بنيه لكي يضع بينهم الوطية والموثق من وثقه الله والسعيد من كتب الله عز وجل له استعادة بعض الناس يوصي بأشياء عاش لها فعلا لكنها كانت محرمة ممثل مشهور قرأت وصيته في الجرائد أوصى أن تخرج جنازته من المسرح القول المقدس الذي أفنى حياته كلها له ومنتقار آخر مشهور أوصى بأن يوضع العود في مجر لأن العودة الذي أفرد أعذب الألحاء الذي أشعد به ملايين الناس فأوصى أن يضع العود في المتحر والناس الحجر ذا للحجر ويأخذ منه البركات وينظروا إليه ويفتكروا بقى هذا الإنسان ورجل آخر مغني مشهور يوم الخميس الكبير ذهب أولوه كل واحد مع تسجيل ومع شري وكل واحد معاه اغنيه وهات يا تشغيل اغاني عند القبر عند القبر بيشغلوا الاغاني بتاعتي وشغلها لفاربي والزكره السنوي وبقالوا 17 سنه ميت وكل سنه ياخدوا الاشريطه ويجابوا الى القبر ويعيدوا يشغلوا الشريط كل انسان يعاقب بما فعل او يجازى بما فعل السعيد من يساعد في ضن امه والشقي كذلك من شقي في بطن أمة تنظر إلى خير الناس الأنبياء والمرسلين كيف كانت حياتهم وما هو آخر شيء تكلموا به وأوض العباد به أقدم من علمته أوصى عند موته بالسند الصحيح إليه هو نوح عليه السلام ونحن نتحرى فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين نتحرى الاستناد الصحيح وكذلك الصحابة ولا تثامح في الأسانيز إذا كان في بعضها سلام عند التابعين وأهل العلم أما وصية نوح عليه السلام فرواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواها الإمام أحمد في مسنده، والبزار والصبران بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل أعرابي من أهل البادية. عليه سيجان مجرورة بديباد سيجان نوع من أنواع اللباس الأخضر مجرورة بديباد يعني لها أزوار من حرير أو مكفوفة أي مزينة مطعمة بحرير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثرث الناس إذا رأى الرجل عرفه وقيمه فلما راه قال هذا يريد أن يرفع كل راعل ابن راعل ويضع كل فارس ابن فارس يعني الراعل والفارس بينهما مسافة الفارس جناية عن الرجل النبيل والناس لما تحب تبقى واحد يقول له يا كابتن كابتن يعني يا فارس رجل فارس يعني نبيل ليه؟ لأنه لم يكن يركب الفرس ولم يكن يقاتل على الفرس إلا الشجعان والفرس أو الفارس بفن رأس الحربة زي اللي بركبه الصيارات المقاتلة الصيار بالذات المقاتل أرفع من الوبيكة الدبابة تجد فلاح الطيران أعلى في المرتبة وفي التقييم وفي المرتب من سلاح المشاهد مع إن فلاح الطيران ما ينفعش إلا بحماية أرضية لكن في ناس لهم الشبرى والسيط وناس عليهم العمل. لكن اجتمر بين الناس أن الفارس كلمة تطلق على الرجل النبيل في النسب طيب ده رجل لابس طيلة ثان أخضر مزرور بذيبات وأكيد كان ظاهر عليه علامات الكبر فشل نفسه هو اللي في الدنيا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة قال إن رجل ذهب أتى ليضع أهل الفض ويرفع الرهاع والصوف هو عايز يعمل كده إن هذا يريد أن يرسع كل راع ابن راع، لا له نسب ولا لأبيه نسب، ولا له كرامة ولا لأبيه كرامة. وفي نفس الوقت يضع كل فارس ابن فارس ثم قام إليه فأخذه من جبته مهدبا وقال له ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم تركه وجلس ثم قال صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دع ابنه وفي رواية للإمام أحمد دعى بنيهي هكذا على التثنيه فقال إني قاف عليكم الوصية وفي لفظ لأحمد قال إني قافر عليكم الوصية آمركما باثنتين عن عناثنتين سنة اللي بيموت إيش محتاجهم يخطب يتكلم ساعة لأنه في هم آخر فكلامه نذر يخير قليل، والسعيد من وفق إلى إيجاز ما يريد بأقل الألفاظ. قال إني قاص عليكم الوصية، أمركم بثنين، وأنهكما عن أثنين، أمركم بلا إله إلا الله. هاتا عشر نهى، ومن أجلها أرسله الله. وأنزل عليه الكتاب وعالج الناس أشد المعالجة ومضى إلى الله وليس له من الأرض إلا حفنة من المؤمنين به آمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كثة ووضعت لا إله إلا الله في كفه لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات والأرض كن حلقة مبهمة مش مفرقة من الداخل مبهمة لقفمتهن لا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهوكما عن سنتين عن الشرك والكبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون له نعلان حسنتان أو قال شراشان حسنان أفهذا كب؟ قال لا قال فإن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا أهذا كب؟ قال لا قال فإن الرجل منا يحب أن يكون له دابة حسنة فهذا شبر قال لا قال فإن الرجل منا يحب أن يكون له أناس يجلسون إليه هذا شبر قال لا قالوا فما الكبر قال الكبر بطر الحق أو سته الحق وغمط الناس. في التاني أمر بهما نوح ابنه أو ابنيه لا إله إلا الله أي اعملوا بها وقاتلوا ياجلها فهي تستحق ذلك إياك أن أرفع عنك شعار الغربة طمعا في الأمان تحلق لحياتك لأن الخياة لا تفعلها إنها شعار غرباء والغربة شرف لا يعير المرء بأنه غريب. إنما يمتح بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا يا سلام على اللفت دين إن الإسلام مش إن أهل الإسلام إن الإسلام لإرطيك دفعا حتى تشعر بالشرف الدين نفسه فبدأ غريبا وفيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء طوبى لهم، وحسن مآب وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الذي يركب الجواد المضمر في ظلها مئة عام لا يقطعها قال أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وظل مندود شجرة واحدة لو ركبت جوادك الذي أعدته للتباه وانطلقت به بأخصى سرعة فظل تجري في ظل شجرة واحدة مئة عام ولا تصل إلى آخر الظل أعدها الله عز وجل لمن يحملون شعار الغربة لا إله إلا الله تستحق ذلك وتستحق أن تضحي بنفسك ومالك وأهلك وأعز ما تملك لأنها أعظم من ذلك وإن فعلك ولا تؤدي حقها أبدا حتى وإن فعلك ذلك لو تصورنا أن رجلا ضحى بكل ما ذكر، فإنه لا يستطيع أن يوفي حق لا إله إلا الله. بها قامت السماوات والأرض، ولها أنزل الله الكتب، ودعا الرسل، وكل كلام في الذي أنزله إلى الأرض، وشرف الأرض به. إنما هو لإقامة هذه الكلمة الجليلة ولجلالتها ولعظمتها لو تلفظ بها إنسان في آخر حياته يفاتها دان يدخل الجنة كيف لا؟ وهو الذي يعاملنا بالكرم وبالفض ولو لو أن رجلا ملأ الأرض طولا وعرضا ووصل إلى عنان السماء وما ترت معصية إلا فعلها ثم رجع إليه قبل ولا يعاتبه وإن أفقط ذنبه لا يعيد عليه السؤال مرة أخرى من مثله له الأسماء الحسنى والصفات العلى لماذا تشتد هربا منه وهو هو في عليائه وكبريائه وأنفا رأى مطرف ابن عبد الله بن الشخير المهلد وكان رجلا له شارة الحسنة وكان رجل الأسابر والأسابر دول بيعلموا أولادهم بيورثوا أولادهم داء العظمة يعلموا كيف يمشي وكيف يأكل وكيف يتعامل الاتكاة زي عمر بن عبد العزيز لما كان آباؤه بيعدوه للخلاف فبيعلموه مكة الخليف الخليفة زي خلي إلا كده لا له ماشي معين أول ما شوفتهم بقى ابن أكاد فلهاه أظن واحد من الصحابة أو واحد من كبار التابعين فقال له والله إن كل عضو فيه درس لأتعلم هذه المشي يمشي وهز إيدك بالطران فلانية ما يعرفش هز ياخد على لحد ما يعرف فيه هز إيدك قال له المشي الذي تنهاني أنت عنه الآن كل عضو فيه يضرب عشان أتعلمه ليتعلمها مطرف ابن عبدالله من الشخير رأى المهلب يمشي مشي في الأكابة فنموه عن ذلك فالتفت إله المهلب مستنكراً قال, قال أنا تعرفني قال نعم أعرفك أولك نصفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وإنك بين ذلك تحمل العذرة العذرة اللي هي فضلات البصر كل واحد فينا شنيف يمشي على الأرض ألا تستحون أولك نصفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وإنك بين ذلك تحمل العذرة فكل ما هو مسؤول تبر عندك، وقد خلقت عبدا رغم أنفسه، فاستحيى المهلة. لا إله إلا الله. لنفس كلمة. تقال. لأجلها خرج الصحابة، ولأجلها أودي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الديار والأموال، وترك الدار من أعظم المصائب قرنها الله عز وجل بالقسط. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه فقرن ما بين القتل والخروج من الدار خرجوا من الديار وتركوها وطوحوا بها خلف ظهورهم فداء لله ورسوله وما ندم على شيء من ذلك مصعب ابن عمير الشاب المنعم الذي كان تراشه من الحرير الخالص وكان مدللاً غاية التدليل خرج ففيراً لدينه غريباً وذهب إلى المدينة يسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعياً لما مات لم يجد بردة يواروه بها انغطوا رأسه بدى رجلاه وانغطوا رجليه بدأ رأسه تذكره عبد الرحمن بن عود كما في صحيح البخاري تذكر مصعب بن عمير وكان صائما وقرب إليه الإفتار ليسر فتذكر هؤلاء الصحبة الذين ناسوا في سبيل الله فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني وقتل حمزة وكان خيرا مني ثم بُلصق لنا الدنيا ما شو لم يأكلوا من أجورهن شيئاً ثم بُلصق لنا الدنيا فما زال يبصرهم ويبكي حتى سرت الطعام هؤلاء ما أخرجهم من ديارهم إلا هذه الكلمة المعظمة الشريفة التي قامت بها السماوات والأرض لا إله إلا الله هي الأمانة. الذي أشار إليها رب العالمين في قوله كبارة وتعالى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أن يحملنها وأشتقن منها وحملها الإنسان أشتقن منها لأنها صعبة ولها تسليف صعبة وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا لم يعرف قدر نفسه فلم يعرف قدر الكلمة لا إله إلا الله من عظمتها أن تطيش السماوات والأرض في مقابلها فكيف بذنوب حتى وإن ملأت السماوات والأرض روا الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يصاح برجل بين يدي الخلائق يوم القيامة يصرخ عليه وذلك اليوم كما قال الله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود تصاح بهذا الرجل على رؤوس الخلائس وتؤتى بالسجلات التي كتبت فيها ذنوبه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر طولا وعرضا الورقة كلها منتهى بطرة وعرضها منتهى بطرة وتسعة وتسعين بطرة فيقول الله عز وجل انظر هل تنكر شيئا مما فيها كتبنا عليك شيئا لم تفعله فيقول لا فيساق إلى النار وقد علم أنه من أهل النار فيقول الله عز وجل لا للملائكة ردوه ثم يقول له عبدي إنه لا يظلم عند اليوم أحد وإن لك عندنا بطاقة بطاقة زي كف اليد فالرجل في نفسه يقول وما بطاقة في مقابل 29 سجل والمثال عند الله عز وجل مسألة موازين 99 دكتر في كفة وبطاقه في كفة وإذا مكتوب في البطاقة لا إله إلا الله فتوضع البطاقة في تسة فترجح بالتجلات كلها قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجح باسم الله شيء لا يرجح باسم الله شيء وهذه بطاقة لكن فيها الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكن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 لأن هذا أيضاً مما وصفه به إبراهيم بنيه ويعقوب أيضاً وصف بنيه بها فلذلك أتفي بما ذكرته قال وآمركنا بسبحان الله وبحمده فهي الصلاة كل شيء وبها يرزق الخلق سبحان الله يعني أنزه الله أنزهه عن النقائف وعن الشبيه وعن النذر وعن النظير كل شيء يخطر ببالك فالله أجل من ذلك وليس معنى هذا أن ننفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه بدعوة تنزيه فإن أناساً ظلوا في باب الأسماء والتفاق له وجه يقول لا ليس له وجه لأن معنى إثبات الوجه له يبقى أنا شبهته بخلقه فيبقى ليس له وجه نقول لا كذبوا بل له وجه كما قال الله ولكن ليس توزوهنا وله يد ليس التعيدين وله سمع لا تسمعنا، وله بصر لا كبصرنا وهو سميع بسمع بصير ببصر عليم بعلم قدير بقدرة كما أثبت السلف. كثير من الناس يقول لك الثلاث كانوا يفوضون غلط لا نعلم أحدا من السلف كان يفوض إن تفوضه التفوض عندهم هو إثبات اللفظ بلا معنى يعني كلمة ما لهاش مع وجه الله قالك فوض فوض يعنيه يعني مش فاهمين يعني في وجه الله لكن له وجه بس مش عارفين يعني وجه الله ففره الكلام من محتواه كان الثلث يمررون النصضة وفرق بين التمرير والتفويض تمرير النصي إثبات معناه على الكيفية التي تليق بالله مش إن إحنا نثبت اللفظ نقول ما نعرفوش لهش لا سبحان الله تنزفه عن النقائص كما صرفت بالعبودية فأنت تنزفه بالألوهية تلل بعض الواعظين في مجلس وعظه عن نعنة الإضافة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين استغفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الإضافة في يا عبادي أي إضافة العباد إلى الله ما سرها ما سر هذه الإضافة قل يا عبادي فبشر عباد أي بشر عبادي فأنسد قول الشاعر وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعاب إنه لخميع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيلني يا عبدها لسميع فضج المجلس بالبكاء منفاهم المقصود وهذا أبلغ من أن يفسره وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي يعني وهان علي قول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع أراد أن يقول حظ نفسي هدر بجنبه هو مقدم إذا قيل لي يا عبده أنا أسمع لن يحبه والأصم لو كان محبا لسمع بقلبه إن الأصم يفهم وهذه لغة الحب وهي أرقى أنواع التعامل أن نتعامل بلغة الحب تعرفين الحبيبة؟ قول لك لغة العيون، لغة العيون يعني رجل لا يتكلم، يظهر الكلام في بريق عينه، فإذا كان هناك رجل أو إنسان يدعي المحبة ويتغزل فيه ومع ذلك لا يفهم إشارة عينك، فهو غير محب بريق العين له معنى. أصمُّ إذا نُديتُ باسمِي وإن دني إذا قيل لي عبدها لا سميع. فالمعنى الذي أراد أن يقوله إن التشريف تشريف الإضافة في كلمة عبادي إنما أراد أن يرفع مقامة بنسباتك إليه هوذا المعنى فكما أنه رفعت لما نسبت إليه نزفه بالألوهية ولا تنسب إليه نقيصة أبدا وانحذ إلى جنبه إذا خيرت بينه وبين غيره وأنا أحلق بالله غير حانث ولا أستثني فأقول إن شاء الله بل أقولها جازما بها إلى جنبه إذا خيرت بينه وبين غيره وأنا أحلق بالله غير حانف ولا أستثني فأقول إن شاء الله بل أقولها جازما بها أنك لو خيرت بينه وبين غيره فانحلت إليه فأنت منصور لا يلحقك غبار هزيمة أبدا فضلا عن وقوع الهزيمة بك لا تكن كالذين غضب الله عليهم فقال فيهم وفي أجناتهم وكان الكافر على ربه ظهيرا كلما رأى عجواً لله تعاون معه سبحان الله وبحمده ثبت فيها حديث جليل ومبشر وله أجر عظيم وفيه أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن لأجل ما هذا أقول مذكرا التزموا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إذا أردت أن تدعو ربك بكل ما تريد التزم الأذكار التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ثم هو معلم من قبل الله ما ينصق قصه فيما يتعلق بالشرع إلا بتعليم ربه فهذه الأذكار اختارها الله له وأمره أن يذكره بها فهي إذن أحب الكلام إلى الله وأنت مهما اجتهدت في أن تأتي بألفاظ جامعة لما في نفسك لا تستطيع أن تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلما تحيض عنها وهي أحب الكلام أيضا إلى الله لذلك اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بها قال في دعاء واحد جمع كل أدعيته ولم يغادر منها دعاء واحدة قال قل اللهم إني أسألك من كل خير سألت منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعيذ بك من كل شر استعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فقل لي هل غادرت هذه الدعوة شيئا إنه ما جاء إلا بخير أو بدفع شر فإذا قلت هذا جمعت كل ما قاله في حياته المباركة حبيبتان للرحمن والذي علمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت سلاما حبيبا إليه نظر لك وغفر لك ولله المثل الأعلى كما يقال لأحدهنا في الدنيا بكلام هو يحبه زي ما جرير ابن عطية الشعر المشهور اللي كان بينه وبين الفرزدق مناقضات، أنا جرير والفرزدق. هذا الرجل قال بيتا في المدح لا أعلم له نظيرا أنا لما قرأته أحسست أني شعري وقف ومنذ أيام اطلعت على حكاية هذا البيت فعلمت أنني أصبت في ذوقي لما وقف شعري لما قرأت هذا البيت هذا البيت قاله جرير لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يمدح قال انسهم خيرا الرشد المطايا وعند العالمين بطون راحي يا سلام على البيت ده حتى قال من قل الاصمعي يظن قال هذا امدح بيت قالته العرب انسهم خيرا الرشد المطايا وعند العالمين بطون راحي بطن الراحة بطن اليد لأن الإنسان إنما يُعطي العطايا ببطل يده والراحة أي الراحة اليد وصفحتها وبطلها لما أنشد جرير بن عطي هذا البيت العبد الملك وكان متجن فجلس وقال من كان مادحنا فليمدحنا بمثل هذا رجل زواق أردتم خير من ركب المطايا؟ وألدى العالمين بطون راحي فلما أنت تقول كلاماً حبيباً لأي إنسان تستميل قلبه وتسل تخيمة فدره عليك إذا كان غاضباً ولله المثل الأعلى فكيف لو قلت كلاماً حبيباً إليك هو يحبه وهو الذي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم ومنه هذه الكلمة العظيمة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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يصافك ولا يرحمنا ربي آس نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هذلنا وجدنا وخصأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونشعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ونشهرنا في, في أعمالنا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 واجبة الوفاء إلا إذا اشتملت على معصي، وهذا ما يؤكد خطر الوصية ويؤكد أهميتها، وأن الرجل لما تكلم إنما تكلم لشيء ذي بال. وصية على رأي الجمهور ليست واجبة لعينها بل لما اشتملت عليه من الحقوق. في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم. يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. معنى أنك تلصي أنك انت تذكرهم أنك ميت وهذا شيء أهملناه في بيوتنا لا يكاد الرجل يذكر الموت في بيته إذا اتشحن كده في المسجد سمع كلمتين تخنوه. تروح والله يا خلانة أنا إذا موت, موت بعد الشر تموت إزاي ما تقولش بكلامك تفسي من بقى إزاي اللي بيحصل في البيوت والرجل ما يعرفش يقول كلمة إيه ما يعرفش يقول عايز إيه مفيش تعاون مفيش تواصل على المسألة دي لذلك يموت كثير وهو محصور كان نفسي يقول كلمة. قبل أن يموت ومع ذلك لم يمكن منها ذكر الموت في البيوت علاج لكل المشاكل لو أن الرجل الذي يفتري ويظلم امرأته ويظلم أولاده ويفرق بينهم في العطية وفي الوجه وفي الابتسام وفي الحب يعلم أنه سيموت وأنه فيدفن وحدك وهذا الأنث الذي يشعر به لا في شهر رمضان وانت بقى الاجتماع على الفطار والوحي يبقى فرحانه ومجتمع مع ولادك على الإفطار إذا نزع من هذا الأنث ووضع وحده وبمعلك يتاخذ انفرادي يحس بالعملية دي قاعد لواحده كده عجوزه دوست المال لا مفيش استخيح عنه يوم يشعر بنعمة الأمن ويحس أذكا مفرط في الحرية اللي هو كان مستمتع بها، لما حيل بينه وبينها، وأن كيف أنه إذا عاد الخلاء ذهب إلى بيت إلى خلاء بلا مشاكل. الآن الصفحة موجود وما فيش ما يوم يشعر بهذه النعمة. طيب ألا تعمل بمقتضاها إذا خرج؟ فإنت إذا شعرت أنك أنت أخذ من وقت أولادك وبيت لي وحدك والمرارة تزيد قوي لما الولد يقول الله يجحمه مع إن الشاء اللي فيها هو اللي عمل هذا مع إن المال اللي سيبه وأخذ جزءا الجزء اللي يستحقه من التركة هو اللي سيبه بل ممكن يكون أخذ التركة كلها زي الغوء يكون أبو بحبه أم كتب له كل حاجة والولد ده لا يتذكره بدعوة واحدة لو إنسان تذكر القصة دي لا يستطيع أن يظلم لو المرأة تذكرت عنها مسؤولة عن زوجها وعن أولادها ما عصت زوجها قط نحن بإهمال ذكر الموت من أخسر الناس في الدنيا تعارف ذكر الموت خفف ملايين المشاكل عن كاهل القضاء والمستشارين. يا ما مشاكل ما بتروحش المحكمة ليه طرف فيها يقول منك لله وخلاص ذكر الموت أراح القضاء من ملايين المشاكل اللي كانت منتظراهم وهم ما بيبصوش في قضايا ولا بيقروا ولا بيعملوا حاجة واحد مستشار قال لي مرة أنا مطلوب مني أفصل في 600 قضية في السنة 600 قضية في السنة آه. لأن في ملايين القضايا وكل مستشار ولا كل قضي له ها دائرة وكل ولو عدد ملفاء طب لما يكون واحد عندي 600 قضية يعرف فيها لا حاجة يعرى فيها لا يا رشوة لكن يبقى ظلم ولا لا 600 قضية لازم بيقول في ملفات بنمر عليها لا نفتحه اطلاق وابنعتمد قول المحامي ايجي يتكلم كلمتين وكان بيعرف ياخد الشعر معاجين ويعرف يتكلم حلو خلاص بنافهم على مقتضاء وإحنا في ضميرنا نعلم إن إحنا ظالمين نفس فيه لا بنقرأ قضايا ولا بنبطفك حاجة فتخيل بقى لو كله لا يذكر الموت او لا يذكر يوم القيامة وكل واحد جت لمشكلة امرأة على المحكمة فمعنى اننا اوصي يعني اعتراف اننا هموت ثم اللي بيوصي ماشي مروح فيبقى اذا جزء من معنى الوصية ذكر الموت إذا كان في حقوق عليك لابد أن تكتبها ووجوب الوصية آت من هذه الجزئية ليس لأجل الوصية لذاتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل فسحة قال يومين وفي روال سالم عن ابن عمر قال ثلاثة ليالي يعني عمل فسحة عشان الواحد يأخذ ضراحة في الوصية عليك ديون اكتبها لازم وتكون الديون اللي تكون الصفحة متجددة في ديون انت بتدفع اكتب قصة اللي انت دفعت واطراحه من المجمع المجموع ويبقى عليك كذا ليش فلوس عند الناس قل لي عندي فلان كذا وكذا هو ده القدر الواجب في الوصيد ثم تأمرهم بتقوى الله وما كنت لأجله تعيش أو بعبارةٍ أدف وما كان ينبغي لك أن تعيش من أجله لا تغطي بشيء حرمه الله ورسوله أبداً تمروح يعني كل الدنيا لا تساوي جناح بعوضة بالنسبة لك خلاص تعرفين في مثل بقول لك واحد يأكل اللمونة والثاني الدرر هي المسألة كده بالضبط هو بقى اللي بالدرس هو ما بيأكلوا اللمون أي يجني عاقبة ما بذله لغيره فلا توصي بشيء حرمه الله ورسوله لا توصي لا بثميس كبير ولا بربعين ولا بذكر سنوي ولا بنشر النعي في الجرائد والمجلات. ولا توصي بعربية تعدد مآشر الفقيل فقيد الشباب اللي كان بيدخل منصب كذا وكذا وكذا وكذا خلاص راحة النياشين دي راحة النياشين دي ما عاد لها قيمة الرجل الذي كان يشار إليه بالبنان في الدنيا يعطي الله عز وجل ليسود رحب عوضة أهل النار لما دخل النار لكانوا يتريقوا على الناس الملتزمين تعصل خدنا على جناحك يا كلم ترياء اللي حفظت وبتحفظ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وما رأى اللي احنا كنا بالدلوم والله ما هتورده على جنة وقول لك كده وقول لك انت هتدخل جنة انت, انت بتصل الصوم هتدخل النار حاك ده انا قلبي أبيض زي اللباء قلبي أبيض وهو يدخل النار أبي يسأل ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار استخزاهم سخريا امزاغت عنهم الاصفار إن ذلك لحق تخاصم اهل النار يعني مش مش بيتشوي بس ده بيتشوي هو بيكيف في اللي جنبه تخيل يعني لو اتنين في زنزانه ومذهبهم مختلف ما يعرفوش يعيش يبقى هو ده السجن فعلا ويبقى هو يعرف المساله دي قوي قوي اللي ربنا رزقوا بزوجة لكدي عنده أولاد وما يقدرش يسيب الولاد ولا يقدر يسيب البيت وكرمته مهدرة والمر عملت من سحبه الأرض ومش قادر يطلع بر لازم كل ليلة يروح ربنا منول لا يستطيع سراقه أشوف الدنيا واسعة إزاي وهي أضيق عليه من سم الخياط عشان كده العرب كانت بتقول ما ضاق مجلس بمتحابين ها لؤمة صغيرة في عش العصورة الأمدين ولا كلام ده يفسر ها اتنين حبايب لو عايشين في خن يقول لك شوف من رحمة ربنا انه ديق عشان نلزق في بعض ويرى ان الضيق ده هو متعب وميزق لكن لما يكون في اثنين متناسرين في مكان واحد هو ده تعلن السجن فدول بيتعذبه كلما دخلت أمته اللعنة اخته وبعدين نزينش فيما الضعر ويتخاصمون وهم يعذبون لكن شوف بقى النحية الأخرى ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرر متقابلين مش أقفهم لبعض أقفاله ليه؟ ده أنا عايز أشوف وشه على طول عايز أستمتع بمحياه لأن معنى المواجهة والمصافحة أنه يحصل فيه كلام مش هنعود خرص مع بعض واحد وشه الواحد لازم نقعد نناغي بعض ونتكلم ليه ما نتكلمش ما هو نزعنا ما في صدورهم من غل فيش غل ولا حق في حب كامل صافي يبقى عدين يناقوا بعض على طول لا حد عشان كده مش, مش افهم لبعض لا متقابلين لأن الافى ده معناه الإعراض معناه الإعراض يدلو افاس يعني معرض عنه فما يبقوش معرضين لبعض فإذا السجن الحقيقي ان يكون في ناس متنافرين فجلذا يدخل النار وعمال يقول استخذناهم تخريا يعني العيال دول احنا كلنا بنسخر بيهم وكلام وجد كانوا على حق ولا هم دخلوا عنبر ثاني ها جابت عنهم الابصار مش عارفين نشوفهم مثلا ان ذلك لحق ايه هو ده تخاصم اهل النار اي ان تخاصم اهل النار حق ما فيهاش اي متعة ولو كانت خليل شعي متع ولو كانت خليل لدي هذا وانت بتوصي وماشي كل كلمتك اللي كنت خايف منه قول مرة عبيد الله بن زياد دخل على احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اصحيح مجد وكان عبيد الله بن زياد رجلا غشوما ظلوما فقال له لو كان في عمري يوم ما قلت لك الذي سأقول ليل إنه لو ألفل سينكل به فخلاص دع مروح وخلاص دع ومرض الموت هقولها بقى قال له لو علمت أن في عمري يوم ما قلته لا تكن شر الرعاة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة قال, قال له برضو كلام, كلام غشيم، قال له اسكت فإنك من مخالف أصحاب محمد وانت يعني فاتر نفسك من الدقيق الحر العين الأولى ولا الثانية بل من السن اللي ما بيش حتى اللي بيحطوه تحت العيش وما بيبسط حبي غير الجماعة بتاع السكر والجماعة دول عشان يقول لك سؤالات الحرية تحت. لكن انت فاكر نفسك من العين الأولى بإيه حر كده فاكر نفسك يعني من الطبق الأولى من أصحان محمد عليه الصلاة قالت من النخالة قالوا وكان فيه النخالة هم الجيل الفريد ده هو فيه نخالة أصلا فيه واحد لا يرفع له الرأ ولا تؤقد عليه الخناصر ده الولاد الصغيرين منهم يضرب بهم المسك معوذ بن عفراء ومعاذ كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن بن عوف بينما أنا واقف في الصقف يوم بد إذ رأيت غلامين من الأنصار تمنيت أن أكون بين أضلع منهما يعني كانت يبقى يميني كده واحد كتوة وعلى شمال واحد فتو ضليع يعني لكن في ذا جنب عيلان ها يقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهم قال فغمزني أحدهم فقال لي يا عم أتعرف أبا جهل قال فتعجبت من سؤال أبو جهل دا صنديل عجل ها الولد صغير عليه مع ابو جهر يقول ليه ابو جهر أتعرف أبا جهر قال فعجبت من سؤال وقلت وما تريد من أبي جهر قال بلغني غني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه هذه الصغيرين من أصحاب النبي عليه الصلاة, الصلاة الصغيرين في السن في المقام مقامهم كلهم عالي هذه صبي يقول أنا لو شوفته أقسم بالله ما هسيبوا لما يموت يلا يهود. أدي ما عندنا إذا رأيته لا يفارق سوادي السواد والشق. وإنما سميت الشق سوادا لأن له ظل الظل اللي تعلو على الأرض لا اسمه سواد. فكل شيء له ظل اسمه سواد. أي له جرم وله شخص لأن رئيسه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه قال فلم ألبت أنغمزني الآخر وقال لي مثل ما قال لي الأول قال فلم أنشب يعني بس يا ذلك احنا نتكلم عن كلمة دول إذ رأيت أبا جهل يزول في الناس يزول مصطرب الآن رايح جاي رايح جاي ها زي الواحد طول الليل ماشي تحبني وتحبنيش تحبني وتحبنيش واخد السكه ايه رايح جاي الاوضه اللي هي 3 متر دي ماشي فيها ايجار 4 كيل طول الليل ماشي اول اللي عنده قضيه الصبح واللي عنده مشكلة واللي عنده بتاع الآن مش عارف ينام ده يزول يزول يعني ايه رايح جاي ابو جهل الآن ورايح جاي قال فقلت لهما هذا صاحبكما قال فتوجه اليه صدر باه فقتله وبعدين كل واحد يقول انا الذي قتلته ثاني يقول انا فلما اختصمنا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينه لأن قتل ثابت رسول الله شرف لما اتدافع كده عن النبي عليه الصلاة والسلام وتبتلى فيه ده شرق لا يفوت أن تكون ذابا عن دين الله بكل ما تملك وبكل متاح لأن ده شرق لك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لهم مختصمين جابوا له أنا أتلتم وأنا أتلتم قال هل مسحتما في فيكما لسه متحتوا اللي اتدمنا عليه قال لا ما متحنا قال أرني ووصل كده قال كلاكما قتل خلاص يبقى إذا كان في الواحد عايز الشرف ده هو يبقى خلاص كلاكما قتل أيض الصبيان الصبيان من جيد الصحابة اللي النهاردة الأوغاد الذين لا يعرفون شيئا ولا يعقلون بل هم أضل من الأنعام تكلموا عليهم وبسبوهم وبيأكلوا بعرضهم. وقد أراد الله عز وجل أن يزيد الأجر للصحابة بعدما ماتوا فثلط هؤلاء الأغمار يمزقون نسيدهم تكلموا على الصحابة ولم ينجوا منهم أحد ولا حتى عمر بن الخطاب سد الموضوع المطالة أنا تيريب أي حد يتكلم عن عمر نفع عيش لكن مثلا تكلم كده عن سلم ابن الأكوع تكلم كده عن أبي قتادة في حد عارف سلم بن الاسو الجماعة اللي بيدرسوا حديث أو جماعه اللي بيدرسوا فقه ومر عليه حديث رسول الله صلى الله لكن وصلت الجرأة أن يصعن في عدل عمر مع ان الصفه دي هي الصفه الأولى اللي كل الناس بتقلك عدل عمر مش كده قال لك لا ده مش عادل ده كان شانه شأن الجماعة الحكام الظالم واللي كاتل الكلام ده رجل يسار شيوع معروف فالصبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل، كانت عندهم كده حاجة معيات ولا صبيان كده زي بطعن لا فعبيد الاجنة زياد لما قال له إنك من نخالة أصحاب محمد قالوا وكان فيه النخالة إنما كانت النخالة في غيره عايز يقول له فيه شيعة في فهو بيقول له, بيقول له يعني أنا لو كان في أعرف أن أنا أعيش واحد ما قدش أقولك الوصية دي بس لازم يقول قال يعني أرفق لا تكن كشر الرعاء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة الرعاء يعني رعي الغنم. حطمة يعني النعجة دي راحت تكبرت هشها مرة واثنين وثلاثة زهائتهم أمشيلها وعزيها في الأرض يبقى هي عزائة إيش؟ حيموتهم أو يبترس كل ما يتضايق يرميل ونعجة في الأرض قادي شر الرعاة عايز يقول له يعني ما تبقاش وانت راعي للمسلمين كل ما تزعل من واحد تحطه في السجن تضربه تقتله تحط عليه غرامة ما تبقاش زي راع الغنم لما يزهم الغنم يمشيله ونفضها في الأرض يبقى حيروحة في النهار من غير غنم ولا يخده شهر واحد بس ورأسه ملك يروح معرفش يقول هالف حيات لأنه لو كان هالف حياته جايز كان نافضه برض واخذلك فخف منه فهو بيموت ومروح وخلاص عشان كده يا إخواننا لا ينبغي لإنسان أن ينافق في الوصي دميت وماش ومروح لو كنت خايف من حاجة خلاص فإذا الإنسان هو بيوصي لا يوصي إلا بخير وعادةً لا يوصي المرء إلا بما أنفق حياته عليه فإن أنت تكتب الوصية على طول روح النهار واخد تجمع الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك يومين أو ثلاثة إحنا هنسبك لبعض بسطرح فإن نتنكدش العملية وسلم يعيطه وتبقى العملية غام ها فإن أنت تسترح واخد بالك وبعد وبعض بسطرح بالشيء كده ونصليت تروح الكلام ده تروح هناك وتلهم وتلوم يا جماعة بقى ما تكتب الوصية. أنا دي وصيتي، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الوصية، وأنا كتبت الوصية هو. وتتكلم بالضوابط العامة بتقول الله عز وجل وترك المعاصي ولا يشرف عليك ولا يقولوا جمل ولا يا سبعي ولا أربعة ولا كلام ده. ولا خميس ولا أربعين ولا خيمة ولا أصوان ولا تجيب عربيه وفلان الفلاني والماجستير الفلاني وزميل جراحين الفلانيين وده الموضة وش عارف الكلام ده. كل الناشين دي. فتركوه زي ما عمر قطب قال في الحديث الطويل اللي في البخاري لما قال الله بن عمر عاجز دفن بقى جنب أبي بشر قال اذهب لأم المؤمنين وكلها إن عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير يا سلام على عمر وعظمة عمر النشان ده فقط من عليه خلاص بعد ما سقوه اللبن طلع من الجرح بتاعه قالوا له أوصي خلاص بقى ميت وهم عايزين على وقت الزرح ده غافل حيموته ولا لا تعقول لبن طلع من الجرح بتاعه قال له خلاص ميت أوصي الطبيب قال له أوصي قعد يوصي بقى وصايا كالجهة حديث رائع وجميل حديث مقتل عمر وصايا عمر يقول عمر الخطاب لا تكن لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير ولكن قل عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبي وهو ده مقتضى الحب عشان كده لما اتقرى الصفاج بالعلماء يقول لك العالم الفلاني أوصى أن يدفن بجانب بسر حاس أو بجانب الشافعي أو بجانب أحمد بن حنبة أو بجانب أي حد من الفضلاء فيه نوع من المحبة وكيف لا؟ ماهم أخذوا الكلام ذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيضع الجماعة في القبر الواحد. فجاء عمر بن الجموح وهو صحابي آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفن هذين المتحابين في, في, في, في القبر واحد في هذين المتحابين في القبر الواحد. جمع بينهم في الحياة وجمعهم في القبر فكأن لهذه المحبة آثارا بعد الموت. لذلك أرسى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفن هذا المحب بجانب هذا المحب فانت وانت بتوصي بقى قل لهم أسقص النياشين لكانت بمبتق بيها في الدنيا وأنادى بها في الدنيا فلان ابن فلان ونعي الجاهلية والكلام ده كل يمنع وتكتب الوصية دي إذا هم خالفوا وصيتك إذا أنت بريد وفعلت ما علي والميت يعذب ببكائه أهله عليه إذا كان ذلك من سنته إذا أوصى مش كده الحيث في الوصية والجو أو الوصى بغير ما أنزل الله رسوله يجب على الورثة أو الموصى إليه يوجوباً أن لا يفعلوه لكن إذا كان أوصى ببر وإحسان فلا يجوز للورثة أن يبدلوا كلام صاحب الوصي أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله